أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ الله النَّاسِ له الدين فِيهِ لله الدين الخالص والذين تَخَذُوهُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفر one. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، husband and sent to you eight flesh. You will take them out بِذِى خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ فَلَا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ إِن كُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أُذْرَى أُخْرَى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 وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار مَن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا تَقوَ رَبَّكُمُ الَّذِي نَأَحْسَنَ فِيهِ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ Qul inni umirtu an a'budallaha mukhliçal lahuddin wa umirtu li an a'kun a'wala al muslimin Qul inni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 وقالوا انهم لا يعبدونها الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تقذم من فينا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّرْفُوعَةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضمن الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه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 تكون برب الله مثل الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولائك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوفيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَّامَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَأُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَوَسِيحٌ لَا تَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّي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 بكم من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرض فَبِجَمٍّ بِاللَّهِ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَمٍّ بِاللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي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 كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم لَمَمَسَّ وَلِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وفيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم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 تَإِذَا تا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ